أنت جئت إلى الدنيا هل خلقك الله كما خلق آدم وكما خلق عيسى بن مريم لا إذن الله سبحانه رزقك الحياة ولكن رزقك الحياة بواسطة أبويك فهما إذن واسطة في وصول فيض الوجود إليك فلهما فضل عليك الأدلة الكثيرة الروايات المتظافرة بل المتواترة دلت على أن الله سبحانه أجرى رزق جميع عباده على أيدي على يد محمد وآله صلى الله عليه وآله فهم واسطة في وصول هذا الرزق إلى جميع العباد لماذا جعلهم واسطه تسنا نعلم مثل أن تسأل لماذا لم يخلق الله سبحانه جميع الناس كما خلق آدم من غير أن يمروا بهذه المراحل الكثيرة ويعيشوا تسعة أشهر في ثلاث ظلمات ثم يخرجون إلى هذه الدنيا صغارا لا يعلمون شيئا ثم يتعلمون لماذا لم يخلقه منذ البداية كاملا كل واحد يخلقه كاملا مستويان ويعلمه كما علم آدم لا ندري هذا سؤال عن فعل الله سبحانه لا يسأل عن ما يفعل وهم يسأل نعلم أن في ذلك حكمة بالغة وأما ما هي هذه الحكمة فلا نعلمها لماذا نعلم أن في هذا حكمة؟ لأننا نعلم أن هذا فعل الحكيم والحكيم لا يفعل فعلا إلا إذا كانت المصلحة تقتضيه فهؤلاء جعلهم الله واسطة ما الدليل على ذلك؟ الأخبار الكثيرة لماذا جعل ذلك؟ لا ندري ولكن نعلم أن من يجعل واسطة فإنما يجعل واسطة لتكريمه لا لحاجة الله إليه الله سبحانه يتوفى الأنفس حين موتها ولكنه أخبر أنه يتوفى ملك يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم وأخبر الذين تتوفاهم الملائكة ليس ملك واحد إذن هناك وسائل طولية المتوفي الأول المتوفي بالاستقلال هو الله سبحانه ثم ملك الموت يتوفى بأمر الله الملائكة يتوفون بأمر ملك الموت لماذا وسط الله ملك الموت؟ وهؤلاء الملائكة تكريما لهم وإلا فإن الله غني عن العالمين غني عن ملك الموت وعن الملائكة الموكلين التابعين لأمره الله سبحانه خلق هذا الكون وخلق له مدبرات فالمدبرات أمره الله سبحانه هو المدبر لكل شيء هل يحتاج إلى مدبرات؟ كلا ولكن الله خلقهم وجعل التدبير بيدهم لا بنحو الاستقلال بل عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذا قلت بنحو الاستقلال فهذا يقتضي أنك عزلت الله عن خلقه يعني الله خلق هؤلاء المدبرات وذهب ونام مثلا إذا أردنا أن يعني نخطئ لأن أسوأ العقيدة خطأ فالتعبير بهذا بهذا اللفظ ليس أسوأ من عقيدتهم عقيدتهم أسوأ من التعبير بهذا اللفظ على أي حال الله سبحانه إذن جعل هؤلاء واسطة في الفيض لماذا تكريما له؟